أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها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 فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار، القيا في جهنم كل كفار عديد.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 ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم, وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 وعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخندود، لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً.